<تصفيق> الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدر الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. إخوة الإسلام أحييكم جميعا بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتذاكر في هذه الليلة في توحيد الله عز وجل وما أعظمها من ذكره وما أعظمها اعظمها من وصية يحتاج إليها الداعي إلى الله ويحتاج إليها صاحب التوحيد وصية الله عز وجل لخليله إبراهيم إمام الموحدين ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والوحي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الحنيفية السمحان قال الله عز وجل في حقي أم كنتم شهداء؟ وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إبراهيم ومن هو إبراهيم إبراهيم أوذي في سبيل الدعوة إلى التوحيد أيما أذى وأعظم آذية أن أجج له الخصوم نارا تلظى ما استطاعوا القرب منها لشدة حرها، فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا المنجنيه ليلقوه من على بعد، ولا يتأذى ولا يتأذى بحر ناره، ففعلوا. قال حينما ألقي في هذه النار حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان من قالها صادقا وجعل وكيله الله سبحانه وتعالى كان الله هو الكافي له وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين قوذي في سبيل توحيد الله عز وجل والعليم الخبير يعلم ان عبده مهما بلغ من التوحيد يحتاج الى الذكرى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين واذ بوانا لابراهيم مكان البيت ان لا تشرك بي شيئا يصدق ذلك ايضا فطاب الله عز وجل لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ولغ دوحي إليك ويل الذين من قبلك لأن أشرت لا يحبطن عملك ولا تبونن من الخاسرين فما من نبي أوحى الله عز وجل له إلا وحدره من هذه الجريمه الشنيعة البشعة الإشراك بالله ليتحقق توحيد الله سبحانه وتعالى الترجم لإبراهيم من عند الله عز وجل ولغد آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم إبراهيم الخليل أسلم ولو قيلت لنا لرددنا هذا الأمر واحتججنا باننا مسلمون موحدون ولا حاجة لنا بهذه الذكرى ولا هذه الاوامر لأننا لا نحتاجها قال الله لخليله إبراهيم أسلم قال الخليل أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعظوك يا بنيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إبراهيم أبناؤه أنبياء مرسلون دعاء إلى توحيد الله لكن الخليل استعظم وصية الله عز وجل الذي أمره الله بها أسلم جعلها وصية باغية في عقبه وهو على فراش الموت إذ قال لبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء انظر إلى هذه الوصية كيف تناغلت وتوارست في من يعرف قيمتها ويعرف مكانتها أم كنتم شهداء الحضى يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله آبائك إبراهيم واسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون توحيد الله خط أحمر كما يقول أهل العصر هناك خطوط خضراء وهناك خطوط حمراء والخط الأحمر لا يتجاوزه أحد إن صحت العبارات فهذا هو توحيد الله عز وجل وضده الشر الذي حذر الله عز وجل منه النبيين والمرسلين وحذر منه عباده الصالحين قبل تحذير المشركين ليحذر أشد الحذر من كان في حوجة إلى هذا التوحيد قال أهل الشرك اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه الله سبحانه وتعالى منزه ومقدس عن الصاحبة وعن الولد لكن المشرك يتحدث لما يشتهي قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد المكرمون والورد المزعوم لله عند المشركين هم الملائكه وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وأم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اله من دونه هذا هو الحق الاحمد اذا قال جبرائيل الروح الامين اني اله من دون الله او ميكائيل او اسرافيل او حملة العرش أو غيرهم من الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين إنه من يشرك بالله فأتحرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار النار جزاء المشركين أيا كانوا من عباد الله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 التوحيد يا عبد الله توحيد الله عبادة أهل السماء وأهل الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى هو إله من في السماء يعبده أهل السماء وإله من في الأرض يعبده أهل الأرض وما خلق الله عز وجل هذه الخليقة إلا من أجل هذه الغاية العظيمة توحيد الله التوحيد التوحيد يا عبد الله حقق التوحيد وإذا أردت تحقيق التوحيد فتعرف على هذا الإله الذي أمرنا بتوحيده وإلهنا يعرف بأسمائه وصفاته العليه إلهنا له صفات إلهنا له أسماء إلهنا له نسب ونسبه يقطع النسب ويثبت التوحيد لربنا سبحانه وتعالى كانت للمشركين آلهة لها أنساب ولها أحساب وكانوا يتفاخرون بأنساب آلهتهم وأحساب آلهتهم لذلك عندما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له المشركون أنسب لنا ربك فإنا لأربابنا وآلهتنا أنسا أنسب لنا ربك الذي تدعون لتوحيده وعبادته فجاء نسب الرب بسيغة وحدانية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كبواً أحد هذه الصورة القصيرة ثلث القرآن هي تمثل نسب الرحمن نسب الإله الموحد هو بهذه الصورة صورة الإخلاص التخلص من شوائب الاشراك وتوحيد الله سبحانه وتعالى لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أخي الموحد تعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته فإنها تسوقك إلى توحيد إلى تحقيق التوحيد أسماء الله وصفاته تقسم لنا توحيد الله سبحانه وتعالى في ثلاث مقامات المقام الأول توحيد الربوبية والمقام التالي توحيد الإلهية والمقام التالي توحيد الأسماء والصفات وبعض العلماء رحمهم الله قالوا التوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد قصد وطلب. وتوحيد معرفة وإثبات. توحيد القصد يراد به إخلاص العباد لله وحده لا شريك له. وتوحيد المعرفة والإثبات يتمثل في توحيد الرموز المتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. وللناس امراض وأقوال ومذاهب متاشعبة في معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته لذلك توحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات له أدواء وأمراء دعا إليه أهل الباطل وأهل الابتداع والابتعاد عن وحي الله عز وجل من الكتاب والسنة جاءوا بدائين عظيمين وادخلوا هذه الأدواء ليبطلوا هذا الطريق الذي يقود الإنسان الى معرفه الاله الموحد داء التعطيل وهو اخطر الأدوار وداء التشبيه والتمثيل داء التعطيل يقود صاحب البدعه الى نفي الاله الحق نفيا كاملا حتى يصف الله عز وجل بالعدم وداء التشبيه والتمثيل داء يقول المشبه ان يمثل الله عز وجل بخلقه والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لذلك قال سلفنا الصالح المعطل عابد عدم والمشبه عابد فنم لذلك ما ألحد الملحدون إلا بإلحادهم في أسماء الله عز وجل الحسنى وسماهم الله عز وجل ملحدون وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون المعطل عابد عدم وكان أول من دعا إلى هذه الدعوة جهم بن صفوان الترمذي سمع به أهل الإلحاد وجاءوا لنغاشه في هذا الرب الذي يصفه بالعدم فاختفى عنهم سبعة أيام ثم خرج إليهم ليجيبهم عن الرب الذي يعبده فقال لهم أعبد هذا الهواء لا إله لا إله وأرادوا بهذا التعضيل أن يفروا من التشبيه لذلك كل معطل مشبه وليس كل مشبه معطل كل معطل مشبه لأن المعطل مر على اسماء الله وصفاته ولم يفهمها إلا على طريقة ما يفهمه من صفات المخلوقين فلا تقبل عنه عنده هذه الصفات حتى يجعلها كصفات المخلوقين ولم يجد مخرج من هذا التشبيد الا ان يفر الى التعطيل والنفي فوقع في نفي الإله المعبود سبحانه وتعالى فوصف الله بلا شيء أسأله أين ربك؟ يقول ربي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قلب ولا أمام لا أصفه في جهه من الجهات الستة وهذا أبلغ ما يوصف به العدم إذا قيل لك صف لنا العدم فقل العدم لا فوق ولا تحت ولا خلف ولا أمام ولا يمين ولا شمال يوصف بهذا لا شيء لذلك النفاذ وصف الله عز وجل بلا شيء وجعل التوحيد هو تعطيل الله سبحانه وتعالى وما أوقعهم في هذا الخطر إلا لأنهم مشبهون لذلك المعطل جمع بين التشبيه الذي ساقه إلى التعطيل أما المشبه المشبه قد يكون التشبيه جزء زي ما سمعنا لواحد رافض قبل أسابيع يتكلم عن غلوه في أهل البيت وفي الحسين بالذات قال الحسين قبره مدفون في عرش الرحمن ومن وطا او داس على وجه الحسين فقد داس على وجه الله و البدعه منتشره منتشره منتشر ليها دعاء ليها مسوقين فهي من بدعة المشبهين عملك الاوثان ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء جعلوا لله وصائد وحتى وصفوا آلهتهم هذه أحيانا يجعلونها مشاركة لله وأحيانا يجعلونها من ولد الله وأحيانا يقولون عنها هي الله كما هو عند النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالوا الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ثلاثة ادعاءات عند النصارى المسيح ابن الله الله ثالث ثلاثة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه عقيده عند النصارى أن مريم إله والله إله وعيسى اله ألعن الطوائف الثلاثة من النصارى ما ارضاهما المسيح ان يكون ابنا لله ولا شريكا لله بل قالوها صراحه ان الله هو المسيح ابن مريم ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل والامر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تعرف مقام الله وحتى تعرف الخط الاحمر الذي تحدثنا عنه في من ينافس الله عز وجل في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته قال الله ردا على هذه المقالة الكافرة قل يا محمد فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إذا غضب الله على الجميع وأراد ان يهلكهم فمن الذي يعصمهم من الله حتى تعرف مقام الله وحتى تعرف توحيد الله يا عبد الله التوحيد التوحيد تحقيق التوحيد الله عز وجل لا ند له ولا معين له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 ما قدر الله حق قدره ومن عرف قدر الله عز وجل كان أكثر الناس هروبا من الإشراء ولجأ بتوحيد الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنبذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز التوحيد يا من دعوت دون الله نتفق على مقامات نحن ومن يدعو من دون الله ان كان هذا المدعو محبوبا عنده او مرجوا او مجردا بالاجابه وبإغاثة باغاثه الملهوف واجابه دعوه المضطر قولوا لهؤلاء الذين أخطأوا في توحيد الله فلنجعل المنازل أو المقامات ثلاثة مقامات أو ثلاثة منازل عندنا المنزل الأولى منزلة الفوقية المنزل الثانية منزلة المساواة المنزل الثالث منزلة الدون وما في ثاني مجال لمنزلة رابعة من دعوته إما أن يكون فوق الله والكلام ده مفهوظ عند المسلمين والله مقبول لو جاتنا دعوة من مدعي ان فلان دفعوا إليه الله مقبولة لا طيب الدعوة رغم الدين فلان مساوي لله الله مقبولة لا فلان دون الله برضو لا لا مجهوله الدون معترفين بيها طيب نسال تاني برضه وحب العاقل اللبيب ما يحتاج الى اسئله زيدي الدونه مجنون اذكر الله من خلقه الله سبحانه وتعالى مقبوله الخلق الملائكه منو ها الخلق الانبياء والرسل منو الخلق عباد الله الصالحين منو الخلق الشياطين منو يبقى احنا مستقيم لحد هنا يلا نفهم الايه دي على موج هذا الانتفاق الاتفاق ولا تنقض اخي هذا العهد يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ان الذين تدعون من دون الله طيب أنا وادعو جبريل اصبحنا بسيد الصباح والنبي المصباح وجبريل في المدينه صحيح الكلام ذا صحيح ها يا حينما دعيت جبريل دعيت جبريل يا راجل كم ما صحيح بدخل في الايه أن جبريل ده من دون الله دعيت محمد رسول الله يا سيدي يا رسول الله سيدك رسول الله دع الله ولا دون الله طيب ربنا قال إن الذين تدعون من دونه دعيتش يا خي إيد لاحقا طويل الباع لحاق بعيد صابه يا قولت يمرو وفي بحر المالح ويلحاق في بحر المالح أسمع ما تحدد تمساح قال نجلي يا محمود بنادي شيخ الصالح اللحاف في بحر المالح طيب لحاف في بحر المالح لا الله ولا دون الله الله اتحداكم إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نزع الملائكة تعالوا يا ملائكة الرحمن نزدع الأنبياء والمرسلين تعالوا يا أنبياء ويا مرسلين نزدع الصالحين اجمعين تعالوا يا الصالحين اجمعين واجلسوا في حلقه مستديره وتناغشوا في خلق الزباب وبسموا المهام بينكم وإنت مغرب الناس لا الله ملك مغرب نبي مرسل عبد الصالح تحدي قائم أمام الجميع أهلق ضبان ما يجرؤ الله خالق ضبان وضعيفة لكن الضبان الضعيف دي مع ضعفها بتنزل على طعام الملك والرئيس والوزير والفقير وفور نزولها في الطعام عندها خرطوم قبل ما تقوم بتنزل في الطعام وبتشفط لها طعام دمع ضعف السالب الله سمى الضباب الزباب ده سالب مع ضعف الزباب والسلب دمام يتأتي إلا بقوة أقوى منك البيسلم أقوى منك بقلع القلع يا يعتاجه دي بسبب الضباب الضعيف لذلك الله قال وإن الذباب شيئا طيب كبير ما خلقته؟ الضبان ده كمان اقوى منكم شا الحقكم؟ رجعوه يا ملائكة رجعوه يا انبياء يرجعوه يا صالحين رجعوه يا شياطين وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنغذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ماذا الله حق قدريه؟ ودل المشرك مشرك يدعو غير الله سبحانه وتعالى لجلب النفع أو دفع الضر أو تحويل الضر إلى مكان آخر دماء الفضاء وما غدر الله وما وحد الله الله قال كذا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قل يا محمد أروني أي قل اخبروني ما تدعون من دون الله كم ملك كان رسولك العام الصالح أروني ماذا خلقوا من الأرض في الأرض دخله وشن ربنا الخالق سبحانه وتعالى ما لقيت في ارض الله خلق لغير الله الله قال لك ما نفتش في السماء سمد فيه كواكب مجرات الشمس غمر وسحاب مطر وما بس فيهما من دابة لله جواب في السماء وهو على جمعهم إذا إشاءوا أمنهم شيركم في السماوات ما ديرت الله طالبك بالدليل والبرهان جيب لك كتاب أنزله الله قولنا القرآن فيه الكلام ده أو أشارة من علم إن كنتم صادقين عجزان ومصيب تدعو من دون الله الله بيقول لك أنا أوريك حكم ممن يتجرى إلى هذا الحق العظيم حق الله توحيد الله أسمع فيه في حم الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يدعو من دون الله والمدعوا رايس تجيب للداعي ان قدرا المعاش لا يوم قيام ما يحصن امرك هاي اعرف يا من دعوت غير الله وهما عن دعائهم غافلون غافل عن دعاء اما لغيبته او لانشغاله او لنومه او لموته نخلي نايم لانه النايم بين الحياة والموت النايم ده بشخير عنده شخير وفي الشخير ما عندك مسيح قال لك الاشياء يصحوا يا دول هذا أزعجتم أزعجتكم فيرو، يا أخي مششكل يا راسنا ما بشكل طيب يا أخي إذا كان صوت طالع من النائم وما سامعه بيسمع صوتك أنت من بنا يا زول أنت مغفل ولا شنو الله ما أداك عقل يشكر ما بيسمع شيء النفسك دار يسمع دعاك أنت في مدر وفي مرصدان يأخي خليك أقرأ القرآن وقيف على الآيات اللي أبقرأها آيتي الحولة من سورة الحج خواتيم الحج الآيات اللي تعرفنا عليها فواتح سورة الأحضار راجع في المصحف إذا ما مصدق المصحف المطلوب شيرك عنده مصحف كاتب بيده وربنا حفظ القران الكريم من التبديل والتغيير امشيلك المصاحف اللي كانت منها المشايخ بين الدواء وبينكروا علينا مثل هذه الدعوه بتلك في مصاحف رغم انوفن اثبتوا هذه الايات بس انت افهمها على طريقه الخطاب العربي وأديها عقله تدبر افلا يتدبرون القران ان على علوم اخبارها كتاب انزلناه مبارك ليدبروا اياتي وليتذكروا الالباب هل عندك براء طيب وهم عن دعائه مغافلون دي ممارسه لحد فينا في الدنيا خزاره وفي غزاره اكبر يوم القيامه والعياذ بالله لمن مات على هذه العقيده دعوه غير الله شيل الله شيل الله الصالحين الجمله ساد اهل الناس فناديهم يعلم الوسواس فناديهم في صدور الناس فناديهم بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم الليلة الهاتف بناديهم <تصفيق> وإذا حشر الناس كانوا لهم عداء <تصفيق> الشيحك انقلب عليه <تصفيق> بتروح زي ما قال الراجل بالطير ولا الطير واذا حشر الناس كانوا لهم عدا وكانوا بعبادتهم كافرين وتاملوا بين الايه ومن ضل ممن يدعو وختمت الايه بقول الله وكانوا بعبادتهم كافرين والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الدعاء هو العباده دعيت الله عبدت الله عبدت الله وحدت الله دعيت غير الله عبدت غير الله اشركت بالله دعاء غير الله في شرك بنص التنزيل تعرف نص التنزيل نص التنزيل القران الكريم راجع ما كتبه شيخك في مصحفه بيده هذه الآيات من سورة فاطر سورة فاطر آياتها تدل على ما دلت عليه آيات سورة الأحقاب والقران يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه إذا أرى فوقنا الذين تدعون من دونه كدرة والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذلكم الله ربكم له الملق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قل قطمير لشنو ناس الجزيرة هنا مظلومين في التمر ما تللوا هناك الشائقية ولا بتاكل تطع بتاخل جو والكمره في نوايا النوايا بتلقى حولها لفافه بيضه خفيفه شفافه تحضن النوايا اذا شلتها كده بين يديك بتذهب ده غطمير ده غطمير وشوف سبحان الله ربنا قال في الآية دي ما يملكون من الغطمير وما قال ما يملكون الغطمير لأن الغطمير كثير من غطمين. جسم الغطمين ده عليه مليون جزء. ممكن يجبر الجسم الى ملايين الاجزاء. لكن ماذا يفيد هذا الجسم الذي تدل يدل عليه حرف من للتبعيد. وما يملكون بعض الغطمين. معانات ده اخواننا ما عندهم شيء. بعض ضربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم في ناس معاندين يقول لك بيسمع وعندنا أدين لك يسمع والميت يسمع قرع النعال بتاعه الناس اللي بيدفنوه وبيرد السلام على بيسلم في واحد معاند يقول لك كده بيسمعوا الفي جيور وشايلين حمول وتقللهم عليا. طيب الله قال له قلت بسمعه بسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المعاني يقول بسمع. الله قال له ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا مستجاب لكم ممارسه خطا خسره ودي في الحياه الدنيا والمشكله الكبيره يوم القيامه ويوم القيامه يفرون بشرككم شوف الطلاله هنا في الدنيا ان تدعوهم لا يصلعون عاقب ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يفرون بشرككم وما نفع بدعائكم عشان يا من معلق ده تبون من هنا بهذه المعلومه ان دعوت الله عبدت الله واذا دعيت غير الله عبدت غير الله ومن عبد غير الله فقد اشرك بالله نكون من الحته دي بالتركيز على هذه المقدمات حتى لا نخطي وراجع الآيات في مصحف شيخة أصدق ما تمشي ليه مصحف مطور طيب ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينهيك مثل خبير الله عالي الناس اللي قالوا الملائكه الله الله بيجيب لهم الملائكه والناس اللي قالوا المسيح ابن الله ربنا بيجيب لهم المسيح والناس اللي قالوا الصالحين عبادتنا دعائهم جائز ربنا بيجيب لهم عبادتنا الصالحين لأن ربنا يوم الفصل بيغضب إلى الناس بالحق وبالشهادة الله يجيب من عبد الملائكة ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون يا ملائكه النازل كانوا يعبدون الملائكه نجلس ربنا وتقدسه وتثني عليه قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بهم به مؤمنون جيب عيسى للنصارى قالوا الله تعالى الثلاثة قالوا عيسى ولد الله وقالوا عيسى ومريم آلهة مع الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إلهين من دون الله قال سبحانه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 فيقول أنتم أضللتم عباديه هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانه ما يكون لنا أن نتخذ من دونك من أولياء كما تقول لي ذلك عبد الحجارة هنا. أولياء ده أولياء ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى أنسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ربنا بقول للناس المواهين فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا جري ما ما. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ولا نصير ومن يظلم منكم نذبه عذابا كبيرا التوحيد يا عبد الله وهؤلاء نادمون من أخلوا بتوحيد الله وجعلوا لله النديد والشبيه والشريف عندهم مواقف في كتاب الله ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين بين يدي الله في نغاش تحت تحت لان الكلام ممنوع فلا تسمعوا الا همسه دلبي بيتهامسوا تابع ومتبوع كبير وصغير ضعيف وقوي يقول الضعفاء للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين انتم سبب العائق لينا في الدنيا ضليتون عن السبيل ثم المتهم يدافع قال الذين استكبروه للذين استضيفوه ألحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين مواجهة وكرسي ساخر نحن ما صددناكم عن الهدى لكن إنتم في الأصل كنتم مجرمين استجبتم سيبتم المجرمين برضو الضعيف ما سكت وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مقر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا إنتم بيه عمرتون نكفر بالله ونجعل لله العنداء ودي جريمه يا اخواني جريمه التابع والمتبوع الذين اتبعوا وقدسوا على حساب توحيد الله سبحانه وتعالى لذلك لا بد من التوحيد والتوحيد لا يتحقق الا بالكفر بالطاغوت الكفر كفر بالطاغوت شرط صحه لتوحيد الله ان تسبق به التوحيد زي ما بنقول الوضوء الصلاة شرط صحه ومن صلى قبل ان يتطهر فقد اخل من شروط صحه الصلاه فصلاته باطله لان الله عز وجل لا يقبل صلاه بغير طهور في تحقيق التوحيد يحتاج الى تعاطي الطهاره والطهاره التخلي والكفر والنفي للطاغوت لذلك ربنا قال فمن يفر بالطاوط قدم الكفر بالطاغوت على الايمان بالله فمن يفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوسطى لانفصامها اذا لتصحيح التوحيد الكفر بالطاغوت تعاطى هذه الطاره ليصح عندك توحيد الله عز وجل ودلالة الكتاب ودلالة سياغة اللغة العربية التي جاءت بها كلمة التوحيد كلمة السابق فيها النفي والسابق فيها التخلي والسابق فيها الكفر لا اله من قال لا اله كفر بكل إله، ودي كلمة الكفر الجزء الأول جزء النفي من كلمة التوحيد الكفر لا إله إلا قلت لا إله كفرت بكل إله وكلمة الإثبات كلمة الإيمان كلمة التوحيد إلا الله لذلك إلا لو ما دمت في مكان طاهر من حاجة اسمها إله غير الله تخدتها في مكان طاهر ما فيه شريف لله ولا فيه ذديد لله تبقى هذه الكلمة طاجر أو طهر في قلب سليم تستقر فيه كلمة التوحيد لا إله إله الكبر بالطهور طيب لا من الفغة قالوا إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور خدتوا بعد التوحيد كتاب الصلاة أولا العبادات كتاب الصلاة يقول لك قبل ما نعلمك الصلاة عندنا حاجة اسمها كتاب الطهارة وكتاب الطهارة بنبداه بأحكام المياه يوريك المياه الصالحة للطهارة والمياه الغير صالحة للطهارة عشان ما تتطهر بما دل الكتاب والسنة على طهوريته واستعماله لرفع الأحداث وإزالة الأخبار كتاب الطهارة باب المياه كتاب الطهارة الكفر في كلمة لا إله إلا الله باب المياه فيها الكفر بالطاغوت انواع المياه ثلاثه وانواع الكفر بالطاغوت خمسه فقالوا قالوا انواع المياه ثلاثه ما نجس ما طاهر غير مطهر لغير وما طهور يستعمل في العادات وفي العبادات العلماء قالون الدائر يعرف ابواب الطاغوت عشان ما يكفر بالطاغوت ويحقق كلمه التوحيد قالوا الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه الزمن حقيقة ولا الاسلام نعم طيب الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه اقسام المياه ثلاثه اقسام الطواغيت كرؤوس خمسه الراس الاول ابليس عليه لعنه الله الراس الثالث من عُبد وهو راب الراس الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسي الراس الرابع من ادعى شيئا من علم الغير والراس الخامس من حكم بغير ما أنزل الله دي أبواب لازم تتعرف عليها عشان ما تحكم التوحيد من عُبد وهو راب ودي كثيرة عندنا شيوخ بينك ليهم عند التحية املص نعالك أخلع عمانتك تحزن بالعمامة قابل الشيخ راكع وإن لم تستطع الركوع فحبوا ثم قبل يده وإذا شد التقديم قبل رجله إن مرتاح للشغل دي دطاهوه ولما كفرت الولاد ما يصح لك التوحيد الطاغوت الثاني من عبد وهو راض شيخ خلصت قاعد في الدامه لكن عارف عنده ناس في مدري بعدين يا شيخ خلصت يا طويل الباع يا سريع النهمه يا لحاق بعيد شيخ خلصت مرتاح للشغله دي دعو وهو راض قطروا تيوا الكبر به طيب عطاو داغان من ادعى شيئا من علم الغيب ودي شغله فاشيه بين الناس بين المدعي لعلم الغيب والمصدق لمن يدعي علم الغيب خد الخير يا رمالي وزنكات بالني عن عمال شد الولي عمي الوداء ليك شكشي والرينيك فيه الكتاب ويطلب ليك الخير والفنقال للغايبه وبغير اياه البيضاء للغايه ومعرفه السالك من تا جاء من علم الغير فهو طاغوت ومن اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد العراف طاغوت ومن حكم بغير ما انزل الله من الرؤوس الطواريط الخمسه ودا باختم بيهو واختم لكم ختام حالي حبه الجميع حتى ان صار سون مزاجو من حكم بغير ما انزل الله دي زمان كانت منحصره في الحاكم ونواه وزراء لكن المشكله عند الجماهير من الشعوب اصبح الرجوع والتحاكم لغير الله مطالب شعوب لكنها شعوب مرهومه عندنا الوهم بتاع الطموغراطيه وتعريف الطموغراطيه حكم الشعب للشعب والثورات الداعية للدمغراطية والانتفاضات والتحاكم إليها وبعضهم يعبر أنها الشرعية وإليها المرجع اين هؤلاء من قول الله عز وجل إلي الحكم إلا إلا الضمغراطي يقول ليه حكم الشعب للشعب والشعوب هي المسيطرة والآمرة والناهية والزائحه للحاكم لأن الحكم للشعب لا للحاكم النظريه دي من حيث هي مصطغمة مع عقيدة لا إله إلا الله مصطغمة مع عقيدة توحيد الله سبحانه وتعالى لأن الحكم الواجب عند الموحدين أن يكون الحكم إلا لله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله امرا نعم إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخير من أمرهم وقبل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 في عميدة لا إله إلا الله لأولاة الأمور والطاعة لأولاة الأمور وعند الخصوم والنزاع ند الخصومات والمنازعات إلى الله والرسول والحكم فيها يكون لله والرسول لا للشعب بارك الله فيكم وإزاكم الله فيه وأكتفي بها